و صنفك يرحمك الله صنفك يحكي الاحكام, الاحكام, الاحكام السلوكيه احكام شرعي علمي و احكام عملي و احكام شرعي سلوكي كاخلاق و اما نلا عقيديه باسكريت و نلا فقيه باسكريت ايا صدق باسي و صبر باسكريت حياه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 آوتانه که فعل که اجری دست که بالامجری که اجری دست نکه و مباح پیشیوتره حلال پیشیوتره جائز که آوتانه امّری پینک راونه یشیلی ن نامّری الزام نامّری استحباب و الزام و نهی تنزیه یشیلی نکرده و آخر وحام مکروه منه مکروه آوسته که نهی لکرده قدقه کرده الزام نکرده با وضعا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 وفي مش باشا، بيشوف بس إن سلمتني كتاب لفضل فقه خايب رورديكارا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين، يعني خايب رورديكارا تحريضي مسلمان ذكاة كان ينبرون لديني خوا شارزاب بن، بوأوي كاتك دجرين وبناقوم كيان، خلكي لايفان ورياق عقدر كنوا. لوئی کوا سیری ہونا تواتا پی وسلہ ہر منطقے ایک لہر ناو چیک کومل خلک ایک برن و دوات القران و خلک الاخوان فیر بکن اما حتى قال قفر میں بہ ہمئی نشیت بو جہت ہنے کیپ چت بو ہم جہادہ کتر یعنی جہاد أو أن كبيوت رجihad الجهاد أمان كبيوت رجihad خاصة يعني لو كسانيك رجihad بعلم أنا كنت براسي يجب أزران زور زياتر لو كسانيك أتن بشمشير لبركاني جنگة رجihad فلاحك جت وانشمشير حلقير كفار بيته بلام علومي شرعي جهل يبكي لسرخطو لسرخالكش دفاعي ل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 ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. اجشتكي باك تشكل باويك بو يعني اشتكي باك تشكل باويك باك را هر دكان پاک هنا اگر تو سطلك او بيني كيلو ماستيك بيتاشي بيتا ماستاو هاي ماي مطلقنيه ماست تاو يعني ا ولا قل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 واگر مطهرش نبات پیغمبر خاص صلوات الله و سلم جری کند ته بمال لناتشتکا او یک ده بینند خزانه ای من لشکرانین پیدر کردو پیغمبر خاص صلوات الله فوواکه لشکران نابو یعنی او اوای کی خزانه کی کردو برفع احداث پیغمبر خاص صلوات الله بکری هن بو برفع اصغر یعنی اگر اوای بکری هن را بولایان که بود یا بول اس گرانین درکردن که سیک و هر بیند ومتحرك متحرك وساكن او اوا وصابت بيجان ربك كان وسطا بي فرق نيا في سي تامي بوني رانكي غوري اوفيسه اغشتكي طاهيري في تكال بو اي مطلق ذكر دهرو اوا بو فقردو بكارن هنديتو وسطا وان ريكات أو هيش فرقلا نيوان ادو خالصدان الباب الثاني النجاسات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 كذلك الدرزي دهابرين غلدسيديتو يانكني لوتي دي اتو غنوتسيا باك ولحم خنزيرن وفيما ذلك خلاف جقلما نق خلاف اي لبيني علماء اي مني پاکه خينك بري ده كده ايا يان بيسا يان لشي انسان 1 كيلو ده خين لي بري ده يان بيسا وهر وها خمر عرق مشرك ا ما پاک يان بيسا ا ما انا كشتي خلافته قول راجح وشوتانك اهم اوانا وكو اويكا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 باكه پرستنی برسني باكه اقيسا بيسا يعني خديشتكا باكه بالام تصرفكا كردي ني بو شي واسني كهريو كي كلشوني خويا بيسا وفيما عدا ذلك خلاف طبعا او دقرته بالمطولات دقيته نتيجه او كا امشتا انا باكني اقيسا ندير ليره فزغاسي مدي وباسي ودي شي بكره دايا كاو دعانشا بيس قول راجح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 هودا دليلك اگر کس يوتي قرض ملالات داوي شي کي دليل اگر کس بريك او بغیر بو بگينا چون اصل و کس قرض مخالفه معلومه لا شرعيه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 آبی بالکه کی صحیح بینت هشتگ معارضین که که هاوشنی اومد، او که تا اماده دیین با اگر دودلی متعارضون دودلی لی صحیح، این چیکن جمع کن. اگر جمع نکرد، ناسو منسوخه تاریخ منزنه. اگر نه، دیین با ترجمه. اگر ترجمه من پینک را دوستین حتی او لنا او لغيرنا أو يقدموا عليه. أجر كسك دليل هنا بقوة ترب به يسربه. أجمع الدعاء ما كردوه كسك زور بقوة لو هنا ما أصل ما كردوه. آيان هنديك أدلة من هي كا لسرد مي في غماري قاصصان وائلتي أجر كا وشط باقي. كلامه دليله كده بدينا. نص الله موضوع ططير النجاسات. سندخل منو؟ ماش؟ شو تقول دخين دخين؟ النجاسات يعني بعكوا خميان كرناويش تفي سكان. ما يتنجس بغسله ما يتنجس يعني وش تيجوا فقط يكون فيها من يوم لأما يكون فيها لأسفل لأسفل حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم حتى يكون ايضاً عيني نجاسكي يعني جرمي قباركي يعني نبهن رئيب و بثاؤ نبهن و به دست يجدسة ولا لون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 يعني بفي زمان وبفي شون فتاوى دعورت ي عند رن عرف تأثيرها بل تأثيرها. إيش اللي نصر دماني كنا ككلمين نعل يعني بكرهناها يعني فيلاو. بلام نصر دماني استيا. أجبتي لبعض ضرر في فيلاو فرشغان بله نعلك مبرر. حاشا برصان جوتي كلاش تببينه. لي لي قبولك أي؟ نخر.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 اي اتواني لو شو انا نوسك يا تحولي كردو لميتوا يان لجيفوا بوث ميته بيس يا انا ها بيس بعد التحول اتواني بلي امام ميتاي علي ترابه ترابه ترابتي باك يان حاشا برستا روشي دشوني بيست if anyone tells you who they are According to the womb giving chapter ¨The womb we are hearing a voice or people leaving last other people if I would say Keyboard this term is a Fuß If a variety is what a father If a king is wrong it will be one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 او كما بون مناله سعوديه اوي مجاري الشهر دبنشي كان تصفيه كان وتنقيه كان جالك كثير باكو خاين كان وبطن مجراك كان كان مرحله كثير فرين دوترك كان واوي كي باكو خاين توزيعي كان يعني او اوي كي وا بيستر اوي اوروبو دويتشه مرحله كثير بتا او اوي كي وا أو خلق بداري هند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 اگر بید کن خود کن گام کن، وقتی پیست کرد تمیان بودی آرنه گری. آن دیل در اینی حتی والماء هو الاصل في التطهير. وچون الماء اصل في الطهارة اصل في التطهير. یعنی الاصل في الماء الطهارة، هروحات بو التطهیرش خان اصل او بكاره ولا يقوم غيره ما الا إلا من الشارع. هيشجج جاء ونقدت، نقدت إلا بإذن شارع نبت. إلا بإذن شارع نبت. يعني بون منا هنيك او يا أو بكاره هني. شت كيد بكاره هني. بون منا مجرد هناني بزوية, هنا بزوية طاقي لك اگے ہاتی وہ مس کو سرتت فلاں گان پیسہ مسحف یا افتہ کہ جلکان شو رتے پر بچی پاک دے با شو نکھی پاک کھائیں او پاک کھائیں یعنی مقصد مقصد اصل وای او بکارہ ہنی بل مشاریع اذن دا تخفیف تری پاک کردو مان ہے ہو المشی فی مکانی طاهر رکردم شوین کی پاک خوانه یا نظح عولی پژندند چرا و هنی نایب بیشی باستان و جی شوردن دگری توا هدف انجام لیرا مقصدی بکاریه نی آو عوشتی کیتر لجاتی آو بکار نه نی اگر خواه اذنی داده بول وری خواه ام ذکر دو آو خود لادا لا آو عوشتی کیتر